شاعر شاعر وردة وصف شوفت العباس عكس الناس شوفه ما شفت قبه انه رسم بعيونه منظر ابد ما ينقى صورة جسدت من خالق الكعبة شفت شط الفرات انسرج للعباس صار الجام بيده فرس ويركبه وشفت الشمس طاس والدروع الغيم والسية في البرق وانجوم ملتهبة وشفت شيء على متن الماء ظن مألوف لأن الكون كل على المتن جربة وشفت الحومة صارت شلفة لسبيدية يقلب براحته ويتخير الضربة غلط من جال قطعة ويمنة العباس وما طاح العلم والماء ما صبه أخذ ما يلفرأته من نراد مراد ما رده بفاضل شفله دبه ووقع ستر الأرض من شافة العباس سترها برايته شوفتهله صعبة وتجرب نهر من كوثر الجنات لحد هذا الوقت كل عاشق يشربه وصف ما وصف عباس بالكلفات حيدهم البنين على الوفة ربه شاعر شرد وصفه هو سر الدين شاعر شرد وصفه هو سر حسين سره ما يعرف غير بس ربه سره ما يعرف غير بس ربه